آه، آه، آه،, آه آه آه آه كفانا مهما طعنا كفانا بالعمر بالعمر بالغمور مهما طعنا كفانا بالعمر طعنا زود الغاب في الغاب طعنا وجانا وقت في الحشاه طعنا اولاد الفتح اجانا وجد في الاحشاط عنا اجانا وجد في الاحشاط عنا سهم ماضي سهم ماضي سهم ماضي لحتى النصاب Hatt We. <laughs> يا شيخ تكدا والقاضي كان كان الكلام قاريته I'm Minä elmo ru elmo قد ذلك لا شيء لكلاش القوا على الساحل But hatta we I die hatta